شرح كتاب التوحيد أو حاشد القاسم رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وكنا قد انتهينا من الباب الأول وهو الذي لم يعلمه له المصلف رحمه الله تعالى ولكن جعلنا له عنوانا وهو باب حكم التوحيد أو أحسن من ذلك يقال باب وجوب التوحيد. وهو أحسن من قول بعضهم باب معنى التوحيد لأنه سيأتي باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقد مال إلى ذلك الشيخ سليمان رحمة الله تعالى في شرحه والتيسير وما ذكرناه أولى وهو مقدم سبق بحديث معاذ تدري معاذ إلى آخره في قول حق الله عن العباد أي يعبدوه ولا يسلكوا به شيئا، أي يعبدوه يعبدوه يعبدونه هذا العصر حذفه النول للناصر وعطف عليه ولا يشرك فلا نافيه ويشرك فعل مضارع منصوب بان لانه معطوف على على سابقه وليست لا هنا ناهيه وحينئذ لا إشكال في قوله لا لا يشرك اذن يشرك هذا ليس فعلا مجزوما بلا ناهية وانما هو معطوف على على سابقه أن يعبدوه ولا يشرك ثم قال رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من من الذنوب هذا الباب الثاني باب الثاني من أبواب كتاب التوحيد باب فضل التوحيد لما ذكر في ترجمة السابقة وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العباد ذكر هنا فضله وأثاره ولا يلزم من ثبوت الفضل عدم الوجوب اذا قيل هذا فيه فضل لا يدل على أنه ماذا على انه واجب اذ كل عباده لها وفيها فضل فالواجب فيه فضل وكذلك المندوب والمستحب فيه فيه فضل فاذا قيل باب فضل التوحيد قد يظن الظان ان هذا مخالف للباب السابق باب وجوب التوحيد قل لا هو واجب وفيه فضل الصلاه واجبه وفيها فضل الزكاه واجبه وفيها فضل وهكذا السواك مستحب فيه, فيه فضل إذا إثبات الفضل لا يستلزم أنه ليس ليس بواجب بل الفضل من نتائجه واثانه المراد بالفضل من لسان العرب هو الزياده فضل الشيء بمعنى الزاد باب فضل التوحيد وما يكفر باب عاطفه ويكفر ما هنا يحتمل انها مصدريه او انها موصوله كما سياتي كلام الشارع وإذا قيل فضل التوحيد وما يكفره هلئذن الواقن قلنا عاطفة فيكون من عطفي الخاص على العام لان تكفير الذنوب بعض فضل التوحيد باب فضل التوحيد هذا عام فيشمل تكفير الذنوب زيادة إذ من فضل التوحيد دخول الجنة والتحريم على النار وإذا كان كذلك إذا ليس فضل التوحيد محصورا في تكفير الذنوب إذن صار من عاطفي الخاص على على العام فإن تكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاله قال المحشر رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب خبر مبتدا محذوف يعني قوله باب خبر مبتدا محذوف محذوف بالخوف صبة لي مبتدأ يعني المبتدا هو المحذوف يعني باب بالرفع حينئذ يجوز فيه وجهان الوجه الأول أن يكون خبرا لمبتدا محذوف أي هذا باب والوجه الثاني العكس وهو أن يكون مبتدا وخبره محذوفا باب فضل التوحيد هذا محله والوجهان مذكران فيه في الشرح اذا قوله باب خبر مبتدا محذوف اراد إعرابه تقديره أي تقدير هذا المبتدا المحذوف هذا باب وصارت الجمله حينئذ جملة نسمية مركبة من مهتدأ وخبر وسبب التقدير أن قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذا مضاف ومضاف إليه حينيذ يكون في قوة كلمة واحدة وقد حصلت الفائدة التامة لهذا التركيب والفائدة التامة مسلزمة لماذا لكلام لكونه كلامة لابد أن, أن يكون مركبة إذن دل ذلك على أن في الكلام محذوفا لابد من, من تقديرهم ولذلك نقول التقدير هنا واجب والحذف جائز يجوز الحذف ويجوز ذكره لذلك يصح أن يقال هذا باب فضل التوحيد فينطق منه وإذا حذفه كذلك هو جائز لكن لو حذفه لا يصح أن يقال الكلام قد تم بقولنا باب فضل التوحيد وما يكفر من, من الذنوب لذلك جرت عادة اهل العلم في هذا المقام أن يقدر محذوفا إما أن يكون مؤتدها فإما أن يكون خبرا هذا باتفاق لماذا؟ لأن هذه الجملة قد حصلت بها الفائدة التامة فإذا حصلت بها الفائدة التامة حينئذ لابد من التركيب والتركيب معناه أنه مرادف للكلام باب خبر امتدأ محذوف تقديره أي تقدير هذا المبتدا المحذوف هذا باب هذا مبتدا وباب فضل التوحيد خبر له ويجوز العكس أن يكون مبتدا يعني باب خبره محذوف. فالحذف حينئذ إما للمبتدا وإما لي للخبر. وإذا جاز الوجهان اختلف أهل البيان فيه أيهما أفضل؟ هل الأفضل حذف المبتدا وإبقاء الخبر أو بالعكس؟ أيهما أبلغ؟ لا شك أن المبتدا محكوم عليه محكوم عليه. والأصل في المبتدا يكون معلوما عند المخاطر. هذا الأصر ليس فيه فائدة جديدة. إنما الفائدة ومحط الفائدة ما هو؟ الخبر حينئذ ما كان معلوما بين المتكلم والمخاطب حذفه أولى من حذف ما كان مجهولا الأصل في الخبر ان يكون مجهولا إذا أردت أن أخبرك عن زيد بكونه عالم يقول لك زيد عالم زيد تعرفه أنت وإلا ما استطعت أن تصل إلى ماذا؟ إلى الحكم عليه لكن عالم هو الذي تجهله فزيد أعرفه وتعرفه اذا محكوم عليه وهو معلوم وهذا الاصل في المبتدا ولذلك يشترط ان يكون معرفته يشترط أن يكون معرفته حينئذ عالم الذي هو محق الفائده والذي يسمى خبرا حينئذ حذف المعلوم اولى من حذف المجهول ولذلك قدمه ويجوز ان يكون مبتدا خبره محذوف ثم قال وما في قولنا وما يكفره في ترجمه ما بقولنا وما يكفر ما يحتمل الوجهين هو معطوف على على فضل باب فضل التوحيد أي وباب ما يكفر من الذنوب لان الواو هنا عاطفه وحينئذ العامل فيه هو العامل في المعطوف عليه جاء زيد وعمر عمر بالرفع والذي عامل فيه جاء صحيح جاء زيد وعمر زيد هذا مرفوع بجاء وعمر الوعاطفه عمر مرفوع ما العامل فيه جاء العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه كلاهما متحدان عامل في علي العامل في المعطوف عليه هو العامل فيه في المعطوف قال وما يجوز ان تكون موصوله يعني تكون اسما واذا كانت اسما حينئذ هي اسم موصول اسم موصول ولا بد من من عائد والعائد يكون محذوفا عائد يكون محذوفا اي باب فضل التوحيد وباب بيان الذي يكفره من الذم لابد بد يكفره لا من الهاء لا بد من ضمير يعود إلى الاسم الموصول وهنا ما ذكره وما يكفر يكفر ماذا إذا لا بد من عائد يكون يكون رابطا بين الصله جمله الصله والاسم الموصول كالشرط فيما اذا وقع الخبر جملة اسميه أو فعلية لا لها من ماذا لابد لها من رابط يربط بين الجملتين قام أو تقول زيد أبوه قائم أبوه قائم مهتد وخبر حينئذ الجملة في محل رفع خبر المهتدى الأول لابد من رابط زيد أبوه ها رابط هنا كذلك إذا كانت ما موصولة بمعنى الذي فلا بد من رابط أين الرابط هو المفعول به المحذوف وما يكفره أي والذي يكفره فالضمير هنا الها هذا محذوف وهو عائد على ما إذن يجوز أن تكون موصولة فلا بد من تقدير عائد محذوف يعود إلى ما تقديره هو الذي يكفره والها مفعول به ويجوز حذفه وحذف فضلة أجز إن لم يضر كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى والوجه الثاني في ما قالوا أن تكون مصدرية يعني يحتمل أمرين فيما. إذا قيل بأنها موصولة صارت اسما وإذا قيل بأنها مصدرية صارت حرفا انظر التقدير يختلف يعني ما يكفر ما هنا يحتمل أنها اسم ويحتمل أنها حرف إذا جعلناها اسمية فليست ثم إلا الموصولية لا بد من تقدير عائد إذا كانت حرفا حينئذ حرف مصدري هل بد أن نقدر حرف مصدري يعني موصول حرفي هو موصول كما لكن هل يشترط تقدير عائد الجواب له؟ لا. لأن الضمير لا يعود إلا إلى الأسماء وما هنا حرف فلا يعود إليها ضمير البت إذن الوجه الثاني فيما في قوله وما يكفر أن تكون مصدرية حينئذ إذا كانت مصدرية أول مع ما بعدها بمصدر فيقال باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. صحيح تكفير هذا كفر يكفر تكفيرا حينئذ صار مصدر فعل يفعل تفعيلا بدع يبدع تبديعا وهكذا اذن تكفيره نعود الى الى تكفيره يكون ماذا يكون مصدرا يكون مصدرا وان تكون مصدريه اي تكفيره الذنوب وفي الفتح فتح المجيد وهذا الوجه اظهر يعني جعلها مصدريه جعلها مصدرية أولى من جعلها اسمية لماذا؟ لأنك لو نظرت قلت تقدير باب فضل التوحيد وتكفيره ضمير يعود إلى أي شيء هنا تكفيره يعود إلى التوحيد لا يعود إلى ما لأن حرف ولا يعود له الضمير ضمير لا يعود إلا لأسماء حينئذ باب فضل التوحيد وتكفيره إذن التوحيد يكفر جميع الذنوب لو لو قلت باب فضل التوحيد والذي يكفره التوحيد من الذنوب يفهم منه ماذا ثم وهم وهو أن بعض الذنوب لا يكفره التوحيد وليس الأمر كذلك بل التوحيد يكفر جميع الذنوب انظر اللغة كيف تأتي في اختزال المعنى إذا جعلت موصوله حينئذ يفهم من الكلام أن بعض الذنوب يكفرها التوحيد وبعضها لا يكفره باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب إذا ما الذي يكفر من لا بد من تعداده لكن إذا قلت باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب يعني التوحيد يكفر جميع الذنوب فلما كان المعنى الثاني أعم كان هو المرجح إذن باب فضل التوحيد وما يكفر الأرجح جعل ما هنا مصدرية لا موصولة والتجويز حينئذ نكون باعتبار المعنى اللغوي وليس كلما جاز المعنى اللغوي من حيث الاعراب جاز ترجيحه من حيث المعنى ليس كل ما جاز الاعراب بالوجهين والثلاث جاز ترجيحه من حيث المعنى بل قد يتعين المعنى باعراب واحده ولذلك دائما نقول طالب العلم الذي يريد أن يتقن اعراب القرآن لا يأخذ القرآن أو الاعراب من الكتب المفرده هذه اعراب القرآن هذه ما تنفع فائدته قليله فإنما يدرس ويأخذ جزءاً مثلاً من أجل أن يعتاد فقط أما أن يجرد التفسير كاملا من أجل أن يتصور عراب القرآن قل هذا فاسد يشوش عليك الذهن لماذا؟ لماذا؟ لأنك لما تأخذ الاعراب مجرداً عن المعنى يجوز وهكذا يقول يجوز ويجوز ويجوز طيب المعنى الذي أراده الله عز وجل على أي اعراب ما يبين لك ذلك لكن لو قرأت تفسيراً يهتم بالعراب ليس هي تفسير الشوكاني أو غيره حينئذ يذكر لك المعنى ويذكر لك الاعراب فإذا كان تمييزا وجهه كذا وإذا كان حالا فوجهه كذا حينئذ تأخذ الاعراب مع المعنى لأن الاعراب يؤثر في المعنى قطع كما رأيت الآن موصولة مصدرية إذا المعنى يتغير فإذا أخذت الاعراب مجردا حينئذ حصل عندك تشويش في المعنى. وليس المقصود من طالب العلم علم أن يقرأ القرآن ان يعرب لا المقصود المعاني فتتعلم النحو من أجل ماذا؟ من أجل أن تصل إلى المعنى الصحيح الذي أراده الله عز وجل فإذا كان كذلك وحينئذ تأخذ الإعراب من مضانه وأحسن ما يدلك على ذلك هو التفسير فتعتني بتفسير يعتني بالإعراب هذا الأصل لا مانع أن تأخذ جزءا جزء الاول سورة البقرة وتقرأها مرة ومرتين للدويشة وغيره كذا من أجل أن تكون ملكه لأن القياس هذا مضطرد في في باب النحو بس كذلك إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع بمعنى أنه يقاس عليه إذا عرفت المبتدا ومتى يحذف ومتى يجب حذفه ومتى يجوز وتمرست على جزء الاول البقره كاملا أو جزء عم كاملا حينئذ تكونت عندك, عندك شيء من الملكة لكن لا يكون ذلك منزل عن المعاني التي تدل عليها الألفاظ تبيني ليس كلما جاز وجهان فأكثر في الإعراب يجوز كذلك في المعنى بل قد يتعين معنى واحد وأما الإعراب يجوز ويجوز, ويجوز ويجوز إلى خيره ما ينتهي ولذلك النحات كما يقول بعضهم عن بعض لا يخطأوا نحوين فإذا كان كذلك كل كلما جاز يجوز في المعنى الجواب لا قال هنا وأن تكون مصدرية أي باب بيان عظيم فضل التوحيد وتكفيره للذنوب تكفيره الضمير هنا يعود إلى اي شيء إلى التوحيد ليس إلى ما لماذا؟ لأننا جعلنا ما مصدرية وإذا كانت مصدرية فهي حرف والضمائر لا تعود على الحروف إنما تعود إلى ماذا؟ إلى الأسمافية من علامة الاسميه وتكفيره للذنوب قال وهو أشمل واولى أشمل لجميع الذنوب واولى الوجهين عرفتم اشمل لجميع الذنوب فلا يخرج ذنب عن, عن اللوض واولى الوجهين صحيح هذا التوجيه اشمل يعني لجميع الذنوب فالمعنى شامل لجميع الذنوب ثم قال اولى بمعنى أنه اولى الوجهين ترجيحا فالنظر يكون ابتداء إلى المعنى ثم بعد ذلك تقول اراد الله عز وجل كذا اراد المصنف كذا فيكون المعنى الذي يجوز إعرابه على وجه كذا هو المرجح وهو المقدم على غينه ثم بين أولوية ذلك لرفع وهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد للمصنف رحمه الله تعالى بل المصنف يعتقد كغيره من أئمة التفسير أن التوحيد من فضائله أنه يكفر جميع الذنوب لا يترك ذنبا البتة. فإذا كان كذلك فكان هذا الوجه أرجح لرفع وهم هذا الوهم بسبب ماذا؟ بسبب جعل ما مصدرية نعم هذا الوهم بسبب جعل ما موصولة وليست مصدرية فإذا جعلناها موصولة صار عندنا وهم في في اللوظي لرفع وهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وهذا ليس بمراده بل الأدلة تدل على ماذا؟ على أن التوحيد يكفر جميع الذنوب. قال ولا ريب ولا شك أن التوحيد أفضل الأعمال على الإطلاق. أفضل الأعمال مطلقة. جميع الأعمال القلبية واللسانية والفعليه التوحيد يتعت على هذه المحال الثلاث. ولذلك قلنا التوحيد علم. ها. تبين هذا توحيد علم وعمل ليس علما فقط كما قد يظنه البعض وليس مجرد قول فقط بل لابد من ماذا لابد من عمل يتبع العلم الذي يكون فيه في القلب وإلا لا يكون موحد من أتى بالتوحيد اعتقادا فقط وتلفظ بلا إله إلا الله ولم يعمل بمقتضاها هذا ليس بموحد بالإجماع بالإجماع ليس بموحد لا يكفي النطق ب بلا إله إلا ولذلك المنافقون قالوا ماذا قالوا لا إله إلا الله فأكذبهم الله عز وجل لماذا لأنه لم يتحد الباطن مع مع الظاهر قال رحمه الله ولا ريب أن التوحيد توحيد الهنا للعهد الذهني أي التوحيد الذي جاء به الرسل لأن التوحيد عرفنا أنه لفظ شرعي بمعنى أن الشرع نطق بلفظ التوحيد ولذلك قال جابر في الحج فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك قال فاهل بي بالتوحيد وجاء في حديث معاذ إلى أي يوحد الله فدل ذلك على أن لفظ التوحيد معروف في الشرع ونطق به النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف الصحابة قد يقول قائل ما جاء في القرآن لفظ التوحيد ما جاء في القرآن قل نعم ما جاء في القرآن هل كلما شيء لم يرد في القرآن صار باطلا لا صفة الصلاة لم ترد في القرآن صحيح فجر ركعتان والظهر أربعا والعصر أربعا وكيف يقرأ وكيف يركع ومتى يركع ومتى يسجد إلى خيره ويسلم هذه جاءت في القرآن ما جاءت في القرآن هل عدم مجيئة في القرآن يدل على أنها ليست مشروعة جواب لا فاذا كان كذلك معنى التوحيد مقطوع به وجاء بالقرآن وأما لفظ التوحيد هذا لم ينطق به القرآن وعدم نطقه به لا يدل على أنه ليس مشروعاً بل هو مشروع فنطق به النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي ونطق به الصحابة رضي الله تعالى عنه لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بلفظ التوحيد ورد عن الصحابة وعرفوه الصحابة ولذلك السلف على ذلك البخاري بوب وكتب كتاب التوحيد وابن مندأ ألف كتابته هو معروف عند السلف فإذا كان كذلك فهو لفظ شرعي هذا من حيث اللفظ من حيث المعنى السلف بل الرسل والانبياء فسروا التوحيد بمعنى واحد وهو ما تركب من نفي وإثبات كما سياتي بيانه هل ثم خلاف بين السلف في مفهوم التوحيد الجواب لا جواب لا لماذا لأن معنى التوحيد مقطوع به يعني لا يحتمل النقيض البت وهو كما ذكرنا مرارا أعلى إجماع في الوجود إجماعوا الأنبياء والمرسلين على معنى التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا انا فاعبدون هذا معنى التوحيد وهو إجماع ثابت بدليل قطعي وهو القرآن الذي أخبرنا بذلك هو ربنا جل وعلا فهو, مق... فهو قطعي الثبوت ثم هو نص لا يحتمل إلا ظاهره ولا يحتمل معنى آخر والقران من اوله إلى يدل على هذا المعنى إذن هو قطعي الثبوت إذن لا إجماع أعلى من ذلك لو قيل لك ما أعلى إجماع درجة في الثبوت قل إجماع الرسل والانبياء على أن التوحيد معناه عبود الله ما لكم من إله غيره دل على ذلك القرآن فهو إجماع قطعي باعتبار الثبوت وإجماع قطعي باعتبار الدلالة هذا أعلى درجة فيه في الإجماع ثم مخالف مؤتزلة جهمية صوفية قبوريه لا عبرة بهم، لا عبرة بهم. منهم من يفسر التوحيد قد يخرجوا من الملة، ومنهم من قدوى قد, قد يكون مبتدعا فينظر في حاله، لكن لا عبرة. ولا نحكي خلافا لا نقول اختلفت الأمة في مفهوم التوحيد، ولا نقول اختلف الناس في مفهوم التوحيد. بس لا ليس عندنا إلا توحيد واحد، إلا باعتبار الامم فقط. يعني بقطع النظر. عن الحق حينئذ اللباس أن يقال طربت الأمة فيه بالتوحيد وليس المراد به أمة الإجابة فحسب في فيدخل فيه الجهمية ويدخل فيه المعتزله ويدخل إلى خل يكون فيه هذا التفصيل إذا لا ريب أن التوحيد الذي بعث به الرسل والانبياء أفضل الأعمال مطلقا على الإطلاق لا يتقدم عليه عمل البت لا يتقدم عليه عمل فهو أفضل من الصلاة ولذلك لا تقبل الصلاة هل هناك أجل من الصلاة من أعمال العبادات؟ قل ليس ثم أجل من الصلاة بعد ماذا؟ بعد التوحيد. ولذلك أجمع الصحابة على أن من ترك على أن من ترك الصلاة فقد كفر بالإجماع. وليس ثم إجماع آخر على ترك عمل ظاهر سوى الصلاة فقط. كما دل على ذلك قول عبد الله بن شقيق. حينئذ نقول أن صلاة أعظم لكن أعظم منها ماذا التوحيد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ يمن قال إنك تاتي قوما من الكتاب فليكن ها أول ما تدعوهم اليه شهاده أول بالرفع وهو أرجح لأن البحث هنا في ماذا في الأولية الأولية التي يدعى إليها هي شهادة ان لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم فأخبرهم إلى اخره إذا مفهوم إن لم يطيعوك فلا تخبره فدل ذلك على أن التوحيد مقدم على كل شيء وهذا الحديث يعتبر نبراسا لكل داعية لله عز وجل ولكل متعلم ولكل عالم أن يجعل التوحيد هو مناطه الأول في الدعوة الله عز وجل وفي العلم والتعلم لا الى اخره فليكن أول ما تدعوهم إليه الشهادة وبعد ذلك يأتي ماذا تأتي الصلاة والزكاة والصوم والحج حينئذ صار التوحيد شرطا لصحته العبادات كلها ولذلك عبر بعضهم في قوله تعالى كما مر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون ليس هذا تقييدا للوظ وإنما تقييد له باعتبار آخر وهو أن التوحيد شرط لصحة العبادات فإذا كان كذلك لا تصح عباد البته إلا بالتوحيد قال ولا ريب أن التوحيد أفضل الأعمال على الإطلاق وأعظمها هي اعظم وأعظمها تكفيرا للذنوب فهو يكفر الذنوب مطلقا حتى الشرك الاكبر حتى الشرك الاكبر لو كان مشركا فقال لا اله الا الله واعتقد معناها كفرت الذنوب السابقه او لا كفر فالتوحيد يهدم ما قبله والإسلام يهدم ما قبله إذن التوحيد يجب ويهدم كل ما قبله حتى الكفر فاذا كفر الذنب الاعظم الذي هو الكفر بالله والشرك بالله فليس بعد الكفر والشرك ذنب حينئذٍ يغفره التوحيد ولذلك قال وأعظمه تكفيراً للذنوب قال رحمه الله تعالى ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى التوحيد هذا قلنا فيه نظر يعني في الباب السابق ذكر معنى التوحيد وكانت الأنفس لها تشوق ذكر معنى التوحيد ولم يذكر ذكر معنى التوحيد إن كان المراد به تبعاً فلا اشكال فيه لأنه ذكر ماذا وعبد الله ولا تشرك به شيئا هذا معنى التوحيد وفيه كذلك الآية السابقة وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا اذا ذكر معنى التوحيد لكنه تبع وليس استقلالا لم يأتي بالايات ولا من اجل ماذا ان يبين معنى التوحيد وانما اراد ان يبين وجوب التوحيد ولذلك بوب بابا سياتي الباب السادس ان شاء الله تعالى وهو باب تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله وهذا هو معنى التوحيد فهل من المتصور ابتداءا وعقلا أن المصنف يبوء مرتين للتوحيد يبينه يبين التوحيد وفسر التوحيد هذا ممتنع حينئذ الأول أن نجعل الباب الأول فيه في حكمه ثم الباب السادس نجعله في معنى التوحيد لأن مراده بمعنى التوحيد هو نفسه التفسير التوحيد وشهادته أن لا إله إلا الله فالاولى ان نفصل بين المعنيين فلا نجعل الباب السادس مكررا للباب السابق الأول قال ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى اي حين ذكر المصلف رحمه الله تعالى معنى التوحيد الباب السابق وكانت الأنفس لها تشوق وتشوف تشوف تشوف فلان لشيء إذا طمح به تعلقت نفسه به يريد أن يعرف قال ولما كان نعم وكانت الأنفس لها تشوق وتشوف إلى معرفة المعاني ونيل الفضائل وتحصيلها, فضائل وتحصيلها فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب يعني عرف المعنى اولا باعتبار ما ذكره الشارح هنا تبعا لصاحب التيسير قال ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب إذا تشوف فلان للشيء إذا طمح به قال ولما ذكر معنى التوحيد وكانت الأنفس لها تشوق لها تشوق وتشوف إلى معرفة المعاني ونيل الفضائل وتحصيلها فإن خير الدنيا والآخر من ثمرات هذا التوحيد وفضائله ناسب ذكر فضله وتكبيره للذنوب ترغيبا فيه على النفس إذا عرفت المعنى أو عرفت الحكم ثم بعد ذلك تشوقت إلى معرفة فضائله حينئذ ناسب أن يجتمع فيه ماذا الأمران وتحذيرا من الشرك يعني ببيان ماذا ببيان نقيض التوحيد لأنه لن يتم معرفة فضل التوحيد إلا بمعرفة خطر الشرك يعني لا يمكن أن يتحقق له التوحيد إلا بماذا إلا باجتناب الشرك اذ ترك عبادة ما سوى الله تعالى هذا داخل في مفهوم لا إله إلا الله ثم قال والباب لغة المدخل إلى إلى الشيء والصلاح اسم لجملة من العلم تحته وصول ومسائل غالبا يعني باب فضل التوحيد ما المراد بلفظ باب باب له معنى اللغوي ومعنى الصلاحي في اللغه المدخل الى الشيء. مدخل الشيء شيء تمر به فيدخلك الى شيء اخر يسمى ماذا يسمى بابا واما في الصلاح عند اهل الاصطلاح فهو اسم لجمله من العلم يعني تحته ماذا تحته مسائل او تحته فصول فيعبر عنه بكونه بابا وهذا في الغالب بمعنى انه قد يكون تحته فصول غالبا باب كذا باب الصلاه ثم يذكر صفة الصلاة بقول فصل في أركانها فصل في واجباتها كل ذلك تحت تحت الباب وقد لا يذكر ذلك قال وليس مرادهم الحصر بل إنه المقصود بالذات والمعظم وليس مرادهم به بالتبويب الحصر إن مراد ماذا معظم المسائل معظم المسائل وليس مرادهم الحصر بل إنه المقصود بالذات والمعظم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد التبويب وعرفنا فيه من أحكام وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا هذا ابتداء كلام قال ابن زيد وابن إسحاق هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه بمعنى له هل هو من كلام إبراهيم أو من كلام الله تعالى فيه قولا منهم من يقول بانه من كلام إبراهيم عليه السلام ومنهم من يقول إنه ابتداء كلام من الله تعالى فصل القضاء بين إبراهيم وبين قومه هذا أظهر الذين آمنوا لأنه حكم أخروي حينئذ يكون منسوبا إلى البالي تلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إذا قابل الإيمان أولئك الموصوفون بما ذكر لهم الأمن وهم مهتدون قال المصنف رحمه الله تعالى الذين آمنوا أي أخلصوا اي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك الذين آمنوا فسر هنا الإيمان بماذا بالإخلاص قال الربيع بن أنس الإيمان الإخلاص لله وحده وهو يتأتى إن كان الإيمان أعم من ذلك وإن كان الاخلاص كذلك قد يكفي في معرفة ماذا الإيمان الشرعي المراد لان الايمان الشرعي لابد فيه من تصديق ولابد فيه من عمل قلبي ولابد فيه من قول باللسان ولابد فيه من عمل بالجوارح وكل ذلك يشمله الاخلاص الاخلاص لا يكون الا عن تصديق ولا وهو عمل قلبي ولا ولابد أن يستلزم قول باللسان وكذلك يستلزم العمل بالجوارح والاركان ولذلك عبروا او فسروا الايمان هنا بالاخلاص لله تعالى أي, أخلصوا أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحدهم وإذا تحقق ذلك حينئذ لم يخلطوا توحيدهم بشرك لما قابل الإيمان بالشرك حينئذ فسر بعض المفسرين الإيمان بالإخلاص هذا وجه لماذا اختاروا الاخلاص لماذا قال الربيع ابن انس الإيمان هنا في هذا الموضع الإخلاص لله وحده لأنه قابله بماذا؟ بما يناقض, الإخلاص. بما يناقض الإخلاص وعرفنا أن اختيار بعض المعاني للسياق والسباق هذا له سلف يعني السلف الصالح قد اعتمدوا هذه الطريقة ولذلك عرفنا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أي امر بلفظ العبادة فالمراد به التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. إياك نعبد. قال إياك نوحدوا فكلما جاء الأمر يا أيها الناس عبدوا ربكم أي وحدوا ربكم مع كون التوحيد أخص من مطلق العبادة ليست العبادة كلها هي التوحيد بعين لكن لما كانت العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد فسرها به كذلك هنا لما قابل الإيمان بعدم خلقه بالشرك ناسب أن يفسر الإيمان بماذا؟ بالإخلاص لله وحده أي اخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك لقوله ولم يلبس ايمانهم بظلم بظلم قال بشرك ولبس الشيء بالشيء تغطيته به واحاطته به من جميع الجهات هذا الأصل بماذا في اللبس اللبس هو الخلط هو هو الخلط لبس الخلط خلط الأمور بعضها ببعض خلط الأمور بعضها ببعض يعني هذه الماده تدل على على المخالطه على المخالطه فيقال اللبس اختلاط في الامر لبس لبس الثوب يلبسه يلبسه فتح الباء لبسا بالضم لبساً. هذا فعل يفعل واما لبس عليه الامر هذا يختلف يعني فرق بين لبس الثوب وبين لبس عليه الامر لبس عليه الأمر هذا مصدره اللبس واما لبس الثوب هذا مصدر اللبس ب بالضم فرق بين بين اللفظين فذاك بابه فعل يفعل لبس يلبس وهذا بابه ضرب ضرب يضرب يعني لبس يلبس فرق بين النوع فاذا قيل يلبس هذا متعلق بالثوب فاذا قيل يلبس هذا متعلق به بالاختلاط فرق بين اللفظين قال هنا ولبس الشيء بالشيء تغطيته به واحاطته به من جميع جهاته ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر إلا الكفر إذن وأحاطت به خطيئته لن تحيط الخطيئة إلا بماذا ها بفعل الكفر أما دون الكفر هذا لا يعبر عنه بماذا بالإحاطة وإذا كان كذلك إذا لبس الشيء من جميع الوجوه حينئذ نكون ماذا ليس تم إلا إلا, الكفر. ليس تم إلا, إلا الكفر. قال هنا ويلبسه إلا إلا الكفر. وأصل الظلم وضع شيء في غير موضعه ومنه سمي الشرك ظلما والمشرك ظالما لأنه وضع العباده في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها يعني قوله بظلم في العاصل المراد به بشرك. بشرك والمراد به الشرك الأكبر هذا إذا نظرنا إلى العاصلين ثم نفسر الإيمان هنا به بالإخلاص، فمتى ينتفي الإخلاص من أصله إذا تلبس به بالشرك الأكبر، ومتى ينتفي كمال الإخلاص الواجب إذا تلبس بالشرك الأصغر وما دونه؟ إذا انتفاء الإيمان من أصله يكون باعتبار الظلم من كل وجه، هذا ليس ثم إلا, إلا الشرك الأكبر، فإذا قيل أحاطت به خطيئة أو قيل لا لبس الامر من كل وجه عنيد ليس ثم إلا, الا الكفر قال رحمه الله تعالى ولا يغطي الايمان ويحيط به ويلبسه الا الكفر وعصر الظلم الذي ورد في الايه بقوله بظلم وضع الشيء في غير موضعه ومنه سمي الشرك ظلما والمشرك ظالما لانه وضع العباده في غير موضعها فالعصر ان يعبد الله عز وجل فإذا توجه بالعبادة لغير الله تعالى فحينئذ قد وضع الشيء في غير موضعه وصرفها لغير مستحقها قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اي هم الآمنون في الدنيا والآخرة فجعل متعلق الأمن, فجعل متعلق الأمن الدنيا والآخرة أولئك لهم الأمن إذا الأمن هذه قلب الجنس فتشمل ماذا الدنيا والآخرة المهتدون إلى الصراط المستقيم وهذا يكون فيه في الآخرة حينئذ خاصة الاهتداء بالآخرة وعمم الأمن في الدنيا والآخرة وهذا أحد الوجهين فيه بالتفسير وقيل كل منهما يشمل الدنيا والآخرة فيكون حينئذ ماذا الأمن في الدنيا والآخرة ويكون الاهتداء في الدنيا والآخرة وهذا اعم وهو أوجه وموافق للفظ وأما قوله أيهم الامنون في الدنيا والآخرة المهتدون إلى الصراط المستقيم هذا يكون في ماذا؟ في, في الآخرة الصراط المستقيم مراد به الآخرة قال ابن كثير هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة عكس سلام الآمنون يوم القيامة والمهتدون في, في الدنيا والآخرة والصاب أنه يعم في الوجه الامن يكون في الدنيا والآخرة والاهتداء يكون في الدنيا والآخرة قال ولما نزلت هذه الآية شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين ظنوا أن, الظلم المش... ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه يعني ولم يلبسوا إيمانهم بظلم معلوم أن الظلم هنا له مفهوم والمفهوم أعم من الشرك الأكبر فيدخل فيه ظلم العبد نفسه بالذنوب والمعاصي. ويدخل فيه التعدي على على الناس بحقوقهم المالية والبدنية ونحو ذلك فهل قوله بظلم يشمل الأنواع الثلاث أم لا يعني يظلم نفسه فيما يتعلق بحق الله عز وجل كالشرك الأكبر يظلم نفسه بما دون الشرك بما دون المعاصي والذنوب يظلم العبادة بالتعدي عليه بالاموال ونحو ذلك هل قوله ولم يلبس إيمانه بظلم يعم ام لا لما نزلت هذه الآية جاء في الصحيحين أنه شق ذلك على الصحابة لماذا؟ لأنهم فهموا من اللفظ العموم بناء على ماذا؟ على صحة فهومهم وهذا يستأنس به ويستدل به على أن النكره في سياق النفي تفيد العموم صحيح؟ النكره في سياق النفي نحن نقول تفيد العموم لغة وشرعا أما لغة فمن ادلته هذا النص والصحابة رضي الله تعالى عنهم أولى من يستدل بهم في لسان العرب، وهم أقحاح يعني أصحاب لغة صحيحة فإذا كان كذلك فهين من هذه الآية المعنى اللغوي الاصل وهو أن النكر في سياق نفيفة عم إذن لن يكون له الأمن مطلقا ولا الاهتداء مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا لم يلبس إيمانه لا بظلم نفسه بالذنوب والمعاصي ولا بالشرك ولا بظلم العباد فشق ذلك على أنفسه لأنهم يتهمون أنفسهم بالوقوع في الذنوب والمعاصي حينئذ هذه القاعدة صحيحة أم لا قل نعم صحيحة فإذا كان كذلك كلما جاءت نكرة في سياق النفي، حينئذ تعم من أدلتها هذا النص، فتمسك به وهذا يأتيك كذلك في قول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا على هل المراد نفي الشرك باعتبار الأفراد نعم نرد به على بعض كما سيأتي معنا في المفيد إن شاء الله تعالى أن بعض الناس قال أن المراد بقولنا لا إله إلا الله ومطالبه النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل في الإسلام أن يبغض الشرك من حيث هو مطلق الشرك ثم التفاصيل والأفراد هذه قد يقع فيها الجهل قلنا هذا باطل لماذا؟ لأننا وجدنا أن القرآن جاء بألفاظ تدل على العموم ففهم الصحابة حينئذ يفهمون ماذا؟ أن النفي والنهي لمطلق الأفراد لا يخرج عنه فرض البت هذا يأتي إن شاء الله شرحه في مقام لكن الناس فيه في هذا المقام إذا قال الصحابة هنا فهموا ماذا؟ قال ظنوا هذا ظن في ابتدائه صحيح، لأن الظن هنا مبني على لسان العرب، حينئذ لما كان لها معنى آخر باعتبار المعنى الشرعي، حينئذ نقول الظن السابق صحيح، لكن لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا ليس هو من العام، المراد به عمومه على وجهه، وإنما هو من إطلاق العام وإرادة الخاص. هذا يحتاج إلى دليل شرعي، هذا يحتاج لا إلى دليل شرعي، فالأصل في إبقاء الالفاظ على عمومها، ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل شرعي. إذن فهم الصحابة في محله وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في محله والعمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نفسر الظلم هنا بالشرك الأكبر إذن ظنوا اي ظن الصحابة بناء على ما فهموه من لسان العرب أن الظلم المشروطة عدمهم هنا ليس المشروط الشرط وجودي لان قوله ولم يلبسوا ايمانهم بظلم الظلم معدوم او موجود هنا معدوم إذن شرط عدمي وليس الشرط هنا شرط وليس الشرط هنا شرطا وجوديا بل هو شرط عدمي لن يصح له الايمان ولن يتم له الامن والاهتداء الا اذا عدم هذا القيد وهو ماذا التلبس بالظلم فإذا لم يتلبس بالظلم صح له الأمن والاهتداء إذن هو شرط عدمي وليس شرطا وجوديا قال المشروط أي عدمه هو ظلم العبد نفسه فعمم وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه حتى بالذنوب والمعاصي فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه قال ليس كما تقولون ليس كما تقولون لم يلبسوا ايمانهم بظلم بشرك أو لم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم هذا فيه دليل على قاعدة كبرى وهي أن القرآن يفسر بعضه بعضا كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أحالهم في هذه الآية إلى آية أخرى حينئذ الأصل جمع القرآن ويدل بعضه على بعض فالوقف مع آية واحدة وهجر سائر الآيات هذا من شأن أهل البدع وليس من شأن أهل السنة والجماعة ولذلك هذا النص كذلك تستدل به على هذه القاعدة وهي أن القرآن يفسر بعضه بعضا بظلم لو نظرنا إليها وحدها عمت جميعا وعى حتى ظلم النفس بالذنوب التي يدون المعاصي فإذا كان كذلك حينئذ نقول هل هذا الفهم في محله من حيث المعاني اللغوية نعم لكن من حيث المعنى والحقيقة الشرعية أحالهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيد آخر فقال لهم عليه الصلاة والسلام ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم والظلم العظيم هو الشرك الأكبر إذن الشرك الأكبر ظلم والشرك الأصغر ظلم والمعاصي التي هي دون الشرك الأصغر ظلم هل المشترط عدمه في تحقق, الإيمان في تحقق الإيمان وحصول الأمن المطلق والاهتداء المطلق وانتفاء الظلم بجميع أنواعه بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الأمر كذلك وإنما المراد بالظلم هو الشرك الأكبر إن كان يدخل فيه من حيث الجنس الشرك الأصغر قال فبين صلى الله عليه وسلم إذن هذا الحديث يدل على قاعدتين مهمتين وكذلك قاعدة ثالثة وهي إطلاق العام وإرادة الخاص إطلاق العام وإرادة الخاص تفسير القرآن بعضه ببعض هذا مهم جدا لسيما فيما يتعلق به بلا إله إلا الله فانه ليس المراد بها مجرد اللفظ كما يدعيه المرجئه ونحوه قال فبين صلى الله عليه وسلم على أن الشرك في كتاب الله تعالى ظلم وبيّن أن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم إذن لابد من إعدامه لابد من عدم وجوده فهو قيد وشرط لكنه شرط عدمي لن يتحقق له الأمن وللاهتداء إلا إذا تحقق بعدم الاتصاف بالشرك الأكبر فإذا اتصف بالشرك الأكبر فقد وقع في الظلم فانتفع عنه أصر الأمن وأصر الاهتداء هذا المرادم قال هنا أن من لم يلبس ايمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس ايمانه بظلم كما كان أيضا من أهل الصفاء في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين الصفين من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فمنهم ظالم لنفسه ولن يتحقق له للصفاء إلا بترك الشرك الأكبر صحيح إذن فمنهم ظالم لنفسه هل دخل الشرك الأكبر هل دخل الشرك الأكبر جواب له لا لماذا لأن قول الصفين يعني اخترنا يكون مسلما حينئذ لن يكون كذلك إلا إذا تجرد عن عن الشرك الأكبر إذا لم يدخل. قال هنا فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد في نفس أو مال أو عرض وظلم نفسه بما دون الشرك. هل ثلاثه أنواع ظلم الذي هو الشرك الأكبر وظلم العباد والتعدي عليهم في مال أو نفس أو عرض والظلم النفس كذلك بما دون الشرك قد يكون فيه أو داخل الشرك الأصغر وما دونه من المعاصي والذنوب. قال من سلم من هذه الأنواع الثلاث كان له الأمن التام والهتداوة التام. يعني لنا توجيهان في الآية. هكذا يذكر المفسرون أن قوله بظلم إما أن نحمله على فهم الصحابة الذي صححه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهو المعنى اللغوي حينئذ بظلم يعني تخلى عن انواع الظلم الثلاثه حينئذ الامن المراد به التام من كل وجه الاهتداء التام إذا سيدخل الجنة لاول وهله لن يعذب يحتمل ماذا النوع الثاني الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ان المراد به الشرك الاكبر حينئذ قد يقع في الشرك الاصغر لا يخرج عن المله لكن هل يكون له الامن التام الجواب لا يكون له مطلق الامن وكذلك هل يكون له الاهتداء التام نقول لا بل له مطلق الاهتداء إذا الأمن التام لمن تم عنده انتفاء الظلم التام بجميع أنواعه وأما مطلق الامن لمن وقع في شيء من الظلم دون الشرك الأكبر هكذا فسر المفسرون وعلى هذا جرى ابن تيمي رحمه الله وابن القيم لكن نحن نقول الاولى البقاء معه مع النص. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله تعالى ليس كما تقولون حينئذ كيف نرجح ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تقولون أليس هذا فيه شيء من المضادة والمخالفة قبله فيه شيء من المضادة والمخالفة حينئذ نفي الأمن عمن وقع في شيء من الشرك الأصفر أو الذنوب لا نأخذ من هذه الآية وإنما نأخذ من الأصول العامة التي دلت عليها الآيات والأحاديث فكل من وقع في ذنب فالأصل أنه معرض لي للعقوبة فإذا كان كذلك فكم من آية وكم من حديث لا عد ولا حصر لها تدل على أن أهل المعاصي قد يدخلون النار فيعذبون إذا لا نحتاج أن نقف مع هذه الآية بعمومها اللغوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ليس كما تقولون وعدلهم الى ايه اخرى أخرى وفسر لهم الظلم المراد به الظلم الأكبر والشرك الأكبر عين لا نعدل عن هذا التفسير ونجري على عموم الآية بالمعنى اللغوي لكن كثير من المفسرين حمموا الآية وحينئذ نكون فيها شيء من, من النظر قال هنا فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد في نفسه أو مال أو عرض وظلم نفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام هذا الذي فهمه الصحابة كان له الأمن التام والاهتداء التام ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق يعني مطلق الأمن ومطلق الاهتداء وعرفنا ان تم فرقا بين مطلق الشيء والشيء المطلق الشيء المطلق المراد به الكامل ومطلق الشيء يراد به الناقص فالإيمان المطلق الكامل الذي ليس فيه نقص بوجهه من الوجوه ومطلق الإيمان ها هذا فيه نقص ما الذي يمنع من دخول النار؟ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان هل يمنع من الدخول في النار؟ الجواب لا ولكن يمنع من الخلود في النار كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى الإيمان إيمانان إيمان يمنع من دخول النار وهو الإيمان المطلق وإيمان لا يمنع من دخول النار وإنما يمنع من الخلود في النار وهو مطلق الإيمان يعني معه أصل الإيمان حينئذ يكون عنده تقصير في الواجبات؟ بتركها ويكون عنده ماذا التلبس ببعض المنهيات هذا يسمى ماذا مطلق الإيمان الأمن التام المطلق يعني الكامل إذا لن يدخل النار البتة بل لن يعذب حتى بقبره هذا يسمى ماذا الأمن المطلق مطلق الأمني بمعنى أنه لا يخلد في النار لكن قد يدخل النار فرق بين بين اللوظينه إذا اذا سلم من أجناس الظلم الثلاثه كان له الامن المطلق التام وإذا وقع في شيء من أجناس الظلم ثلاثة دون الشرك الأكبر هينئ له مطلق الامن بمعنى انه ينجو من الخلود في في النار هذا نوع امن لا شك الذي لا يخلد في النار هذا من الفائزين بالمعنى الاخص هينئ نقول هذا يعتبر ماذا يعتبر نوعا من من الامن قال الله تعالى ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الامن والاهتداء مطلقا والمراد به مطلق الامن ومطلق الاهتداء بمعنى انه لا بد ان يدخل الجنه كما وعد بذلك ماله ما الى الجنه قاعده عند السلف ما هي في اهل الكبائر انه ان عذب مهما عذب في النار لابد بد ان يخرج منها هذا مقطوع به ها عندكم شك هذا مقطوع به بأن كل من دخل النار من الموحدين لابد أن يخرج منها مجمع عليه بين السن الجماعة إلا عند المعتزلة وبالخوارق ولسوا معتزله ولا خوارج حديث الأهل السنه والجماعه على أنه لا بد أن يخرج من من النار هذا مقطوع به إذا بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه وهو كذلك لماذا؟ لأن كونه يدخل النار هذا نوع عذاب والعذاب لا شك أنه ضد الأمن فإذا كان كذلك فقد وقع في شيء يناقض يناقض الأمن فحصل له نقص بقدر نقصه من الإيمان إذا نقص من الإيمان حصل نقص من من الامن اذن يعذب في قبره قد يعذب عند النزع قد يعذب في النار الى اخره فحصل له نقص من الامن بقدر نقصه من من الإيمان اذا كمل ايمانه من كل وجه كمل الأمن عرفتم التقابل بين بين النوعين لكن الذي يظهر الله على من النص على ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم المراد به مطلق الامن مطلق الأمن لانه قال ليس كما تقولون فنفى ما نقرره هذا فكيف نقرره النبي صلى الله عليه وسلم نفاه عن الصحابه فهموا ذلك فاذا كان كذلك فنقول المراد بالظلم المراد به الشرك الاكبر والامن التام بعدم دخول النار هذا ناخذ من ادله اخرى لا خالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا في رده على فهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم. اذن قول هنا بمعنى أنه لا بد ان يدخل الجنة كما وعد بذلك ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من ايمانه بظلمه لنفسه كما لو ظلمها ببخله ببعض الواجبات ترك بعض الواجبات يعني بالمال حبا للمال ما اتى بالزكاه جاءت نفقه واجبه فبخل ترك واجبا او لا ترك واجبا ينقص من امنه ينقص من امنه كذلك ينقص منه من أمنه. كما لو ظلمها ببخله ببعض الواجبات حبا للمال أو أحب ما ينقذه الله حتى يقدم هواه على محبة الله ونحو ذلك قال ابن تيميه فهذا فاته من الامن والاهتداء بحسبه كل من ليس هذا المرض به تم هذا المرض به مثال فقط كل من ترك واجبا فهو داخل في هذا نقص من أمنه بحسب نقصه من الإيمان فلو عبروا بالتقابل بالنقص بالإيمان بترك واجب مطلقا أو فعل محرم مطلقا لكان اولى بشرط أن يكون الواجب دون, دون ما يكفر بتركه لأن من الواجبات ما يكفر بتركه كالصلاة ومن المحرمات ما بفعله يخرج من الملة يعني ما يكون ناقضا من من نواقض الإسلام قال فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار ولذلك ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فسره بالذنب فسروا به بالذنب فيكون المعنى الآمن من كل عذاب لكن نحن نقول ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم يكون مقدما قاله وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بشرك أو بقوله إنما هو الشرك انما هو الشرك الشرك الاكبر فيؤخذ منه أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الامن التام والاهتداء التام هذا ليس ليس مراد قطعا هذا لماذا لأن النصوص دلت على أن من وقع من الموحدين من اتى بالتوحيد وترك الشرك الاكبر هل له الامن التام مطلقا ولو فعل ما فعل من الذنوب الجواب لا قطعا فليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره لقوله ولم يلبسوا إيمانه بظلم أن الشرك أنه, أنه من ترك الشرك الأكبر ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات أو التلبس بالمنهيات أن له الأمن التام وانما له ماذا مطلق الامن ولذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يركب هكذا ولم يلبس إيمانهم بظلم أي بشرك أكبر أولئك لهم الأمن أي مطلق الامن لظاهر النصوص الأخرى التي دلت على أن من وقع في الكبائر فقد يكون مآله إلى النار هذا الذي أراد المصنف هنا وهذا كلام كله لشيخ الإسلام والتأمير رحمه الله تعالى قال وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله شرك بقول إنما هو الشرك الشرك الاكبر فيأخذ منه أن من لم يشرك الشرك الاكبر يكون له الأمن التام لا لانه قد لا يشرك الشرك الاكبر فيقع في المعاصي والاهتداء التام بل مراده صلى الله عليه وسلم نفي نوعي الشرك فإن أهل الكبائر معرضون للوعيد مع أنها دون الشرك الأصغر بإجماعها للسنة والجماعة ومع ذلك لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام كما وردت به نصوص الكتاب والسنة فصاحب الشرك الأصغر أولى بالحق الوعيد به إذن قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك ليس مراده أن من انتفى في حقه الشرك الأكبر حينئذ نكون له الأمن التام المطلق بل مراد به مطلق الأمن إذا للعلماء في تفسير هذه الآية قولان القول الأول وهو الذي جاءت به السنة وهو أن يفسر الظلم هنا بالشرك الأكبر ولا مانع من إدخال الشرك الأسرى عينيذ يفسر الأمن بمطلق الامن ليس الأمن المطلق وجه آخر أن المراد به ماذا ولم يلبس إيمانه بظلم بجنس أنواع الظلم الثلاثة عينيذ يكون الأمن هنا ماذا الأمن التام المطلق وهذا الثاني عليه اكثر اهل العلم أكثر مفسرين واختيار ابن تيميه رحمة الله مقيم لكن الأول أولى لمجيء السنة به قال رحمه الله تعالى فظهرت مطابقة الآية لي لترجمه فظهرت مطابقة الآية ليلة وذلك أن من مات على التوحيد ولم يلبسوا بشرك فله الامن على ما تقدم إذن هذا من فضائل التوحيد إذا ترك الشركة الأكبر حينئذ تحقق عنده ماذا التوحيد الذين آمنوا أخلصوا إذا وجد عندهم التوحيد وانتفاء الشرك الاكبر هذا من فضائله أنه له الأمن اما التام أو مطلق الامن اما التام واما مطلق الامن ساعدوني يا أولا. اما مطلق الامن واما الامن المطلق هذا او ذاك كلاهما من من الفضائل صحيح ام لا دخول الجنة ولو بعد عذاب هذا من الفضائل هذا من من الفضائل لكن لا يسعى له الإنسان صحيح لا يسعى له يقول اريد ان ادخل الجنه فقط قل لا يسعى الا يدخل النار ابدا ولا يسعى أن يدخل النار ثم بعد ذلك ينجو منها إلى الجنة قال هنا وظهرت مطابقة الآية لترجم وذلك أن من مات على التوحيد لم يلبسه بشرك فله الأمن على ما تقدم بخلاف غيره من الأعمال مع عدمه يعني مع عدم الشرك صحيح؟ أو مع عدم التوحيد لو أتى بالصلاة وهو مشرك لها فضيلة ليست لها باطله لا تصح لو زكى وصام وحج وهو مسلك يعبد الأصنام يعبد الأولياء يتعلق بالطواغيت حينئذ نقول هذا ليس بموحد إذن لا لا ينفعه قال وذلك أن من مات على التوحيد لم يلبسه بشرك فله الأمن على ما تقدم بخلاف غيره من الأعمال مع عدمه قال ابن القيم فالظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك يعني الشرك يرفع الأمن على من أصله إذا وجد الشرك فليس ثم أمن ولا اهتداء صحيح؟ إذا وجد الشرك الأكبر ليس ثم أمن ولا, ولا اهتداء فالظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك فالظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى فالمطلق للمطلق والحصة لي للحصة فكلما كمل التوحيد كمل الأمن والاهتداء وكلما نقص التوحيد نقص الأمن والاهتداء هذا مراد بن قيم رحمه الله تعالى فالإيمان الكامل الذي لم يخالطه معصيته فالأمن أمن مطلق أي كامل وإذا كان الإيمان مطلق إيمان يعني غير كامل فله مطلق الامن أي أمن أمن ناقص فتبين بذلك أفضلية التوحيد وأنه السبب في النجاة من النار يعني مناسبة الآية للتوحيد على, على ما ذكر باب فضل التوحيد وما يكفر من من الذنوب قول الله تعالى الذين آمنوا أي أخلصوا عرفنا لماذا فسر الربيع بن انس واخذه بعض العلم أن الإيمان هنا يفسر بالإخلاص لأنه قابله به بالشرك فالشرك إذا ذكر في شرع إنما يقابل الإخلاص الذين آمنوا أي أخلصوا العبادة الله ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أي بشرك وحينئذ يحمل على الشرك الاكبر والشرك الاصل لعموم النص وأما ما دونه من الذنوب هذا ناخذه من سائر النصوص ولا نأتي نعمم الآية وهو المعنى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ليس كما تقوله فلا نقول ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الآية عامة عندما نقول هذا ماذا؟ هذا عام فيشمل أنواع الظلم الثلاثة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذا ما يتعلق به بالآية ثم ذكر حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ونقف على هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين